بوك تو أسم دي سياتري ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون منولي تشاس تري الماضي ثلاثة <تصفيق> الماضي ثلاثة تلفنوات <تصفيق> <الماضي ثلاثة. تصفيق> يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا <تصفيق> لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا <تصفيق> لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت يسأل يسأل لقد سألت للتو لقد سالت جدي لقد سالت دائما لقد سألت دائما تراسبرواچ يحكي يروي يحكي رزبرا والسوم لقد حكيت للتو لقد حكيت رزبرا والسوم تسلي بريبخ لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية يتعلم يذاكر يتعلم uczylsom لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت uczylsom لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت المساء يشتغل يشتغل عميزي. لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت لقد اشتغلت لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم يست يأكل, يأكل. يدل سم لقد اكلت للتو لقد اكلت زادوسم لقد أكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام